وما معنى الطواف وما أنواعه وما حكم كل نوع الطواف هو الدوران حول الكعبة وهو أربعة أنواع النوع الأول طواف القدوم وهو مشروع للقادم إلى مكة في حج أو عمره وهو سنة عند الجمهور ويسمى طواف التحية وطواف الدخول ويكون ركنا في العمرة للمتمتع وغيره الثاني طواف الإفاضة وهو بعد الوقوف بعرفة ويسمى طواف الزيارة وهو ركن في الحج وركن في العمرة أيضا باتفاق من فاته بطل حجه وعمرته ولا يجبر بدم الثالث طواف الوداع عند مغادرة مكة وهو واجب عند الجمهور إذا ترك صح الحج ووجبت الفدية وهي ذبح شاه فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج سبعة إذا رجع إلى أهله وصيام الثلاثة في الحج لا يكون إلا في أيام التشريق أو في أشهر الحج التي تنتهي بانتهاء شهر الحجه وهو سنة عند مالك وفي قول للشافعي وتعفى منه النساء عند الحيض والنفاس الرابع طواف التطوع وهو يكون سنة عند دخول المسجد الحرام تحية للبيت وليس فيه رمل ولا الطباع والله أعلم